كان لي صديق يعمل موظفا في الحكومة ظل صديقي يعمل عشر سنوات كان راتبه قليلا لا يكفي أسرته التي أصبحت كبيرة لم يكن لصديقي بيت ولم تكن له سيارة ولم يكن يساعد أهله فكر صديقي كثيرا أنه إذا ظل يعمل في الحكومة عشر سنوات أخرى فلن يشتري بيتا ولا سيارة ولن يساعد أهله فكر صديقي أن يترك العمل في الحكومة وأن يعمل تاجرا وفعلا فتح محلا صغيرا لبيع الملابس وبدأ يعامل الناس معاملة طيبة يبيع لهم الملابس رخيصة فاشتهر كثيرا بين الناس وبعد سنة ترك صديق المحل الصغير وفتح محلا كبيرا في وسط المدينة وبعد ثلاث سنوات أنشأ شركة كبيرة لصناعة الملابس أصبح صديقي من أغنياء المدينة وقد أحبه الناس كثيرا فهو رجل كريم يساعد الناس ويبني المساجد والمدارس والمستشفيات